بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة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 وشقت السماء فهي يوم إدوى هي والملك على وَيَحْمِلُ ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إدوى ثمانية يوم إدوى تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة دروها سبعون ذراعا فاسلكوه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 تَنزِيلٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ